فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم لنعلم أي الحزبين أحصل ما لبثوا أمدا؟ نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم آمنوا بربهم وزد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 فَمَن أَظَلَّ مِمَّن افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوْلَـى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِن رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئ لَكُم مِن أَمْرِكُم مِرْفَقًا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 ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرا لو لئيت منهم فرارا ولم لئيت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كمل بثهم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بمال بثم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه واليتلطف واليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهرون عليكم يرجموكم أو يعيدوكم أَوْ يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحو إذا أبدا وكذلك أعثر وَرِئْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً سيقولون ثلاثة الرابعهم كلبهم ويقولون خمسة السادسهم كلبهم رجما بالويب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قُل ربي أعلم قُل ربي أعلم بعدهم ما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 نا را اعتذنا للظالمين نارا أحاط بهم صرادقها أحاط بهم صرادقها وإي يستغيث يغاث كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمالا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أسوار من ذهب ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأراك نعم الثواب نعم الثواب وحسنت امرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرًّا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 ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائما ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها قال له صاحبه وهو يحامره أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُولًا لَكِنَّهُ وَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحْدًا وَلَأُولَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُومًا وإلا بالله إن ترني أنا أقل منك ما ل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 أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أمفاق فيها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ويقول يا ليتني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 وضرب لهم مَثَلَ الحياة الدنيا كماء إن انزلناه كماء إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيمة فأصبح هشيما تذروه الرياح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 ووضع الكتاب فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَا ذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضرا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ ولا يظلم ربك أحدا ووضع الكتاب فتَرى المُجَرِّمين مُشْفِقين مِمَّا فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما له هذا الكتاب ما له الكتاب لا يُغَاب لا صغيرته ولا كبيرة إلا أحضاها إلا أحضاها ووجدوا ما عملوا حاضرا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 أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دوني وَهُمْ لَكُمْ عادُونَ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا بيأسل الظالمين بدل ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أوفسهم وما كنت متخذ المضلل عضدا ويوم يقولون دُشُركا إلَّا الذين زعمتم فدعاهم فدعاهم فلم يست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 لو يأخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد بل لهم موعد لا يجد من دونه موئلا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُوبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا نسيا 119. وقال يا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا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 وَأَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا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 شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خارقها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 فلا تصاحبني فلا تصاحبني قد بلغ تملدني عذرا فانطلق حتى اذا اتي يا اهل قريتي استطعم ما اهلها فابوا, فأبوا أن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 وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا فَخَشِينَا أَيْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانُهُ وَكُفْرَ فَأَرَدْنَا أَيْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَى خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما, صالحا وكان أبوهما, صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج ويستخرجك ذو ما رحمة من ربك وما فعلته عن أمره. ذلِكَ تَأويلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ غ مغرب الشمس وجدها وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتاخذ فيهم حسنًا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا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 كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما وجد من دونهما قوما وجد من وردونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين, يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قَالَ مَ أَمَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٍ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 انما يومئذ للكافرين عرضه وعرضنا جهنم انما يومئذ للكافرين عرضه الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكرك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 وَمَنِ الْكَافِرِينَ نُزُولَا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الذين ضلل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا بالاخسرين اعمالا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 فحبطت أعماله فحبطت أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولطائِف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 الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم كانت لهم جنات الفردوس نزلا كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها خالدين فيها خالدين فيها لا يبغون عنها حولها اللهم إنا نسألك الجنة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات.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 لا نفدا البحر قبل أن تفتك كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي إنما فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَالَ رَبِّ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو رَبِّهِ فَالْيَعْمَلَ فَلْيَعْمَلِ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلِ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ مَعَ رَبِّهِ أَحَدًا